قُلْ إِنَّ الْحَقَّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلَ وَمَا يُعِيدُ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَمَّا تَرَوْا إِذ فَزِعُوا فَلَا فَتَوَاخِذُ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُ مُتَنَشِّمًا مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يجتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريضين.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 سُذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ